بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضبض يستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمد وليستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي قال عبيد الله رحمه الله وسئل مالك هذا من السؤالات في الموطا اجبنا عن بعضه في المجلس الماضي سئل مالك رحمه الله عن من نسي سنه فاخرها عن موضعها فقال ليس عليه ان يعيد ما بعدها وانما عليه ان يفعلها نسي مثلا اذا نسي ان يتمضمض وغسل وجهه فاجاب الامام رحمه الله بانه عليه ان يتمضمضا وليس عليه أن يعيد غسل وجهه وسئل الإمام مالك عما نسي فرضا نسي غسل وجهه حتى غسل يديه حينئذ تذكر قال إذا كان بقرب ذلك يغسل وجهه ويعيد غسل يديه وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الترتيب وعن أقسامه الثلاثة في المذهب عندنا وذكرنا أن هذه الأقسام كلها من باب المستحب وحدثناكم عن الخلاف في ذلك لكن بقي ان نذكر لكم في حالا الحال الذي ينسى فيه الفرد اذا تذكر بالقرب فقد اجاب الامام مالك اذا تذكر بالقرب وضابط القرب هو عدم الجفاف مثلا رجل يعني مكلف نسي فرضاً من فروض الوضوء نسي غسل وجهه فغسل ذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه حينئذ تذكر أنه لم يغسل وجهه ما زال قريبا في محل الوضوء معنى ذلك القرب قلنا ضابط القرب أن أعضاءه التي غسل ما زالت مبتلة فهذا يعيد يغسل وجهه ويعيد غسل ما بعد الوجه يعيد غسل يديه ويعيد مسح رأسه يعيد غسل رجليه ليراعيه الترتيب الموالاة ليراعي الترتيب الترتيب لكن إذا تذكره بعد أن جفت أعضائه هذا هذا يعني لم يعد لم يعد متذكرا له عن قرب قال الإمام رحمه الله إنما يغسل وجهه فقط لماذا نحن حدثناكم عن فرائد الوضوء عندنا قلنا فرائد الوضوء كم سبعة ها. النية و... ها؟ غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين والموالاة وهو يسمونه أيضا الفور والدلك الموالاة ما هي الموالاة أن تغسل عضوا إثر عضوين يعني أن لا تفرق بين غسل الأعضاء هذه معناته الموالاة ويسمونها أيضاً الفور الموالاة إذا غسلت وجهك أن تعقبه بغسل يديك وأن تعقب ذلك بمسح رأسك وأن تعقب ذلك بغسل رجليك بلا فاصل إذا كان الفاصل الفاصل نوعان فاصل طويل وفاصل قصير ما ضابط الطول والقصر؟ الجفاف ضبط الطول القصير جفاف الأعضاء هم يقولون بيوسي أعضاء في زمان معتدل يعني لا لا يكون الجو حارا وفيه تلك الريح الساخنة تلك الريح الحارة الشرقي هذه تجف الأعضاء وفيها بسرعة ولا يكون الجو باردا فهذه يتأخر جفاف الأعضاء قالوا بيوسي أعضاء في جفاف في زمان معتدل إذا لم تجف الأعضاء هذا فصل قصير لا يضر الوضوء لا يقدح في الموالاة الموالاة فرض إذا زال هذا الفرض لا يصح الوضوء معناه إذا كان الفاصل طويلا حيث جفت الاعضاء غسل وجهه وترك غسل ذراعيه حتى جف وجهه فغسل ذراعيه هذا وضوؤه غير صحيح لماذا؟ لفقد شرطي لفقد فرض الموالاة ما الدليل على ان الموالاه فرض ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا توضأ فترك على فترك موضع ظفر لم لم يصبه الماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك من أين نستدل على وجوب الموالات بهذا الحديث؟ ب... ب... ب... نستدل عليها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يرجع فيعيد الوضوء كاملاً لو لم تكن الموالات واجبة لأمره أن يغسل موضع اليابسة فقط وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وعلى قدمه قدر وعلى قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وعليه وعلي فسيعيد الصلاة أيضا هذه أدلة على وجوب الموالاة السؤال الذي ينبغي أن يتبادر إلى أذهانكم هو كيف تقول إن من نسي غسل وجهه مثلا عن بعد فتذكر عن بعد تقول إنه يعيد غسل وجهه فقط أين الموالة؟ فهمتم هذا هذا واضح الآن إذا قررنا الآن أن الموالة فرض ومع ذلك نقول من نسي فرضاً من فرض وضوئه ولم يتذكره إلا بعد فاصل طويل بعد جفاف الأعضاء قلنا إن الإمام مالك رحمه الله يقول يغسل ذلك العضو المنسية فقط وليس عليه ان يعيد الوضوء اين الموالاه الموالاه فرض لكن هذا الفرض مقيد بالذكر والقدره هذا ينبغي ان تكون منه يعني على ذكر الموالاه فرض نعم لكن من عاجز عن الموالاه لا ينتقد وضوءه من نسي الموالاه فلا ينتقد وضوءه لا يقدح ذلك لان الموالاه قلت لكم فرض بشرط الذكر, بشرط الذكر وبشرط القدرة عليها وهذا يدل له قول ربنا سبحانه ربنا لا تواخذنا ان نسينا واخطأنا إلى آخر الآيات قال الله قد فعلت وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فإذا كان الخطأ موضوعاً ال... و... وكانت الموالاة واجبة الجمع بين أحاديث إيجاب الموالاة وأحاديث رفع الحرج ووضع و... الخطأ والنسيان الجمع بين ذلك كله بأن يقال إن الموالاة فرض لكن بشرط القدرة والذكر وهذا هذا مذهب المالكية ومما رجحه ابن تيمية رحمه الله فإنه لما ذكر مذاهب العلماء في الموالات ذكر أقوالهم قال القول الثالث أنها واجبة مع الذكر والقدرة كما هو مشهور مذهب الإمام مالك ويعني رجح هذا وأجاب عن حديث خالد بن معدان وحديث عمر بن خطاب أن ذلك الرجلين أه الذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء فلم يكون عاجزين عن الموالاه لذلك أمرهما أن يعيد الوضوء هذا الذي ذكرناه هو الذي نظمه ابن عاشر رحمه الله بقوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط ذاكر فرض الوضوء بطول, بطول فصل يفعله يفعل ذلك المنسية فقط وفي القرب الموالي يكمله ان كان صلى بذلك الوضوء ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر نعم قال الامام مالك رحمه الله باب وضوء النائم اذا قام الى الصلاه قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان توفى سنة إحدى وثلاثين ومئة عن الأعرج ها اسمه عبد الرحمن بن هرمز امتوفى سنة سبع عشرة ومئة عن أبي هريرة اسمه على الصحيح عبد الرحمن بن سخ امتوفى سنة سبعين وخمسين وقيل ثمائين وخمسين وقيل تسعين وخمسين نعم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده طلب غسل الأيدي هل هو مطلوب من كل مستيقظ من المستيقظ من كل نوم أو من المستيقظ من نوم الليل فقط هذا موضع اختلف فيه الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم هذا فليغسل يده قال الحنابلة إن هذا الحديث المعني به المستيقظ من نوم الليل لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيات إنما هو نوم الليل هذا حقيقة البيات ما هي؟ نوم الليل خاصة فقالوا هذا الحكم خاص بمن استيقظ من نوم الليل أما من نام في الوقت القائلة ثم استيقظ فإنه لا يطلب منه أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء وخالف والحنابلة تستدل أيضا برواية في المسند وعند النسائي وأبي داود فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه فإن أحدكم لا يدري فإنه لا يدري أين باتت يده الجمهور خالفوا الحنابلة في هذه القضية المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية يقولون إن هذا الحكم مطلوب من كل مستيقظ سواء أنام الليل أم نام النهار ما الدليل الذي جعل الجمهور يقولون بعموم هذا قالوا التعليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا التعليل حاصل أيضا في من نام نهارا الذي ينام نهارا لا يدري أيضا أين كانت يده حيث كان هذا التعليل حاصلا في من نام, الليل في من نام النهار أيضا كان يعني يطلب منه كما طلب من نائم الليل أن يغسل يده قبل أن يدخلها في انائه وقال الجمهور أما الحديث الرواية الأخرى من نام من إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فهذا خرج مخرج الغالب والنص إذا خرج مخرج الغالب فليس له عموم فليس له مفهوم لا مفهوم له إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه الحنابلة والظاهرية حملوا قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يده على الوجوب هذا فعل مضارع مقرون بلا من أمر وهذه الصيغة من صيغ الوجوب فحملوه على الوجوب قالوا يجب على من استيقظ من النوم الحنابين عندهم نوم الليل أن يغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه يجب عليه في رواية عند مسلم أن يغسل يد يد إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يديه ثلاثا وقلت لكم حملوا هذا الأمر على الوجوب لأن هذه صيغة من صيغ الوجوب وليس عندهم قارينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب وخالفهم الجمهور أيضا في هذه فمذهب المالكية والشافعية والحنفية أن غسل اليدين لا يجب على المستيقظ إنما يستحب له استحبابا هذه الصيغة التي ذكرنا لكم صيغة أمر والأمر عند الإطلاق يحمل على الوجوب على الصحيح من أقوال أهل الأصول، فما الصارف الذي صرف هذا هذه الصيغة عن الأمر؟ قال قالوا أهو التعليل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا تعليل بأمر مشكوك فيه وكل تعليل بأمر مشكوك فيه لا يقضى لا يقضى به الوجوب من شك في وجود نجازة في ثيابه لا يجب عليه غسل ثيابه. مفهوم فهذا التعليل التعليل بأمر مشكوك فيه هو الذي صرف الأمر عند الجمهور إلى الاستحباب نعم فعلى أن بعض هذه اللغة يقول إن بات هنا معناها صارت وهذا قول ابن عصور فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أي فلا يدري أين صارت يده وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا تنبط منه بعض العلماء بأن العلة في غسل اليدين هي خشية حصول النجاسة في اليد فقالوا العلة في الأمر بغسل اليدين قبل إدخالها في, في الوضوء هي ما يمكن, أن يمكن ما يمكن أن يمسه النائم من النجاسة التي تكون فيه ولا سيما أنهم كانوا يستجمرون بالأحجار فربما مست يد النائم موضع النجاسة إما بعلم وإما بغير علم وهذا القول فيه نظر لماذا؟ لأن لمس موضع النجاسة هذا في الغالب لا يكون إلا بقصد هذا في الغالب لا يكون إلا بقصد أما مس النجاسة التي لا يدرى أمسها أم لم يمسها فهذه لا حكم لها لا يقال اغسل ثوبك قد تكون وقعت عليه نجاس قد تكون هذا لا يطلب لا يقال ما ما وقع من النجاسة مما لا يدرى به فهذا لا حكم له ثم لو كان الغسل للنجاسة لو كانت العلة النجاسة لأن اليد قد تمس الموضع لكان يجب غسل الثوب أيضا لأنه أولى بأن يمس الموضع الثوب الذي ينام فيه أولى بأن يمس الموضع من اليد ومع ذلك لم يطلب غسله الثوب فلذلك ليست العله النجاسه قال إمام مالك رحمه الله هذا الغسل تعبدي ما تعبدي اي لا ندرك لا ندرك له العله فرق بين ان تقول لا عله له وتقول لا تدرك له العله الحكم له عله لكن قد لا قد تغيب عنك مفهوم فذلك يقولون قالوا هذا الغسل تعبدي ما معنى تعبدي قال ليس للنجاسة لهذا الذي ذكرت لكم ولكن ما علته؟ لا ندري إذن فهو غسل تعبدي ما ثمرت الخلاف؟ الآن نقول منهم من يقول الغسل للنجاسة نحن نقول الغسل تعبدي ما ثمرت هذا الخلاف؟ يكون تعبدي يكون النجاسة المهم تغسل يديك ثمرته لو أنشأ رجل وضوءا بينما هو يتوضأ عرض له ما ينقض وضوءه انتقد وضوءه أثناء وضوءه على القول بأن غسل يديه للنجاسة فلا يطلب منه إعادة غسل يديه لأن يديه حينئذ نظيفتان وعال القول بأن هذا الغسل تعبدي فإنه يطلب منه إعادة غسل يديه وهذا الذي ذكرت لكم وأنه مذهبنا هو الذي ذكره شيخ خليل رحمه الله في اختصره بقوله وسننه أي سنن الوضوء وسننه غسل يديه أولاً ثلاثاً على ما ورد في صحيح مسلم غسل يديه اولا ثلاثاً تعبدا م? يعني لاجل التعبد لا للنجاسه تعبدا بمطلق ونيه الفعل اذا كان للتعبد لابد فيه من النيه اما اذا كان لعلة اخرى معقوله لا يشترط فيه النيه مفهوم كلام وسننه غسل يديه اولا ثلاثاً تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه يا آخر ما قلنا قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم متجعا فليتوضأ هذا شروع من الإمام مالك رحمه الله في ذكر نواقض الوضوء قبل أن نذكر النواقض التي يذكرها رحمه الله في موطئه، ألخصها لكم في المذهب لتكون يعني لتستحضر من يعني مما يحسن في تحصيل العلم أن تأخذ الدرس مجملة ثم يأتيك التفصيل النواقض في في المذهب عندنا ثلاثة أنواع الأحداث والأسباب. وقسم ثالث لا هو بحدث ولا هو بسبب الاحداث خمسه البول اكرمكم الله والريح والغائط والودي والمذي الثلاثه الاولى معروفه الودي هذا ماء ابيض خافر لزج يخرج احيانا اثر البول والمذي هو ماء أبيض كالوادي لكن هذا يخرج عند اللذة الصغرى هذه الخمسة أحداث الأسباب البول والغائط والريح هذه ينتقد الوضوء منها بالإجماع والوادي كذلك أجمعوا على انتقاد الوضوء به والمذي ينتقد الوضوء به بالإجماع كذلك وفيه حديث علي بن أبي وفيه حديث علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد أن يسأله فقال يغسل ذكره ويتوضا هذه الأربعة التي تقدمت لي الواجب فيها غسلها إنقاء الموضع من البول, يعني عد الريح البول والغائط والودي هذه يشترط فقط إزالة النجاسة سواء أزلتها بماء أو أزلتها بحجارة أو ما يقوم مقامها من هذه الكينيكس الموجودة عندنا وبيجينيك إلى آخره أما المذي فهذا لا يكفي غسل موضع النجاسة فقط إنما يجب غسل الذكر كله لماذا؟ لهذا الحديث الذي ذكرت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضع فقالوا هذا يشترط فيه التطاهر من المذي غسط الذكر كله وذك قلب الشار لما ذكر الأحداث بول وريح غائط مع الودي واغسل جميع الفرج ناو بنية للمذي بسبب المذي لماذا قلنا الآن فهمتم لماذا يغسل جميع الفرج لكن إذا غسل جميع الفجر يشترط في غسله أن ينوي رفع تلك النجاسة لماذا قلنا اشترط النية في غسل المذي ولم نشترط النية في غسل الغائط وهو أشد نجاسة منه لأن غسل الغائط يا أكرمكم الله وما, يعني وما ذكر معه هذا غسل معقول المعنى هو غسل للنجاسة أما غسل المذي المذي هذا نجس نعم لكن مع ذلك هذا الغسل ليس غسلا للنجاسة لأنه لو كان غسلا للنجاسة لوجب غسل الموضع الذي خرج منه المذي فقط ونحن نقول إن ذلك لا يكفي إنما يجب أن يغسل الذكر كله مفهوم؟ لو كان العلة الغسل هي النجاسة لغسل كما يغسل من البول يغسل الموضع فقط أما نحن نقول له إذا غسلت الموضع فقط لا يجزئ كذلك إنما يجب عليك أن تغسل الذكر كله لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره مفهوم؟ طيب إذا, إذا, غسل إذا وجب عليه غسل ذكره وذكره منه ما هو طاهر لم يمسه شيء من المذي كان هذا الغسل تعبديا وكل غسل تعبدي اشترطه النية ولذلك قال وغسل جميع الفرج ناو للمذي هذه الأحداث الأسباب خمسة أيضا يقول البشار رحمه الله أسبابه زوال العقل هذا السبب الأول زوال العقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء بالإغماء أو بالسكر أو بالجنون من زال عقله بهذه الثلاثة فقد انتقد وضوءه بأحد هذه الثلاثة فقد انتقد وضوءه إجماعا دليل انتقاد الوضوء بهذه الثلاثة الإجماع هذا السبب الأول زوال العقل السبب الثاني النوم النوم نوعان نوم طويل أو نوم قصير وإن شئتم قلتم نوم ثقيل الخفيف. النوم الخفيف الثقيل ينقض الوضوء سواء كان طويلا ام قصيرا اذا كان النوم ثقيلا سواء طال, صاحبه، طال نوم النائم ام قصر فهذا نوم ينقض الوضوء النوم الخفيف لا ينقض الوضوء النوم الثقيل ينقض الوضوء اجماعا ولماذا لا ينقض النوم الخفيف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون هذا الحديث هو قال ينامون ولم يبين أنوم خفيف هو أم نوم ثقيل لماذا حملناه نحن على خصوص النوم الخفيف لأننا قلنا إن الإجماع منعقد على أن النوم الثقيل ينتقد به الوضوء فاذا كان النوم الثقيل ينقض الوضوء لم يبقى الا ان يحمل هذا الحديث على انه نوم خفيف قال هو نوم طويل النوم طويل او قصير ان ثقل لا خف مع قصر اذا كان النوم خفيفا وقصيرا هذا لا ينقض الوضوء فإذا كان النوم خفيفا وطويلا هذا لا ينقض الوضوء لكن يستحب له ان يتوضا ما الضابط بين الفرق ما الضابط بين النوم الثقيل والنوم الخفيف طابع. قالوا النوم الثقيل هو الذي يفقد صاحبه الشعور معه ما علامة فقدان الشعور قالوا أن يتحدث بجانبه فلا يسمع أن يكون في يده شيء فيقع منه القدامى كانوا يمثلون بشيئين غالب ما تجدونهما في كتب الفقه يقولون إذا سقطت سبحاته أو انحلت حلت حبوته يده فيها السبحة تسقط من غير أن يشعر هذه علامة على فقدان الشعور أو إن حلت الحبوة الحبوة هذه في القديم كانوا يطيلون المكث في المساجد والسواري في المسجد معدودة والإنسان إذا طال مكثه في المسجد يحتاج إلى شيء يسند إليه ظهره وإذا سبقك السابقون لا تجد شيئاً تسند عليه ظهرك فإذا طال مكثك في المسجد تحتاج شيئاً تستند إليه فماذا كانوا يفعلون يأخذون عمائمهم ويمرونها من تحت الركب ويعقدونها خلف الظهور فإذا فعل ذلك أم كانك أن على أعلى هذا الحبل أو هذه العمامة التي عقدتها هذا رأيناه في المسجد النبوي بازال بعض الناس يفعلونه والآن مع هذه الكراسي الجديده التي استحدثت يعني صار هذه الحبوه اذا طال بالناس زمن لن يروها وس يتحدثون عنها تحديثا فقط اذا حلت حبوته هذا علامه على على نومه الثقيل نعم نوم طويل او قصير ان ثقل لا خف مع قصر وندما ان يطول ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة اللمس بلذة هذا أيضا من الأسباب قال هو بلذة معتادة ولو ذكر ولو كان الممسوس ذكرا إذا يعني بعض الناس يقول الفقه الفقه المسلمين فقه ذكوري وإحنا مع الاسف الأسف سرنا هذه قال نسمعها حتى بعض حتى من بعض المتفقهات وأقول متفقهات ولم أقول فقيهات الفقيهات لا يقولنا إن الفقه ذكوري والمتفقهات يقولن ما معنى ذكوري أنه تعطي للرجال جوج عواد تعطي للمرأة عود واحد هذا فقه ذكوري الفقه ذكوري لأن أكثر الفقهاء ذكور هذا فقه ذكوري طيب من حجر على النساء أن يدرسن الفقه من حجر علينا كان في بعض المدارس ممن يحفظ الموطع الإماميانك خمسمائة طالبة ألا أحدثكم عن ذكران الطالبة خمسمائة طالبة ونحدث عن بعض امهات شيوخنا تحفظ المطولات في الفقه أما هذا ابن عاشير وهذا شيء ما النساء والعذارى واللي ما عنده ما يدير من العيالات سلات الشغل لسالة ديالات تحفظ بن عاشر. هؤلاء نعم وما سمعنا من هؤلاء قط أبدا أن الفقه يقول ذكور حتى نبت مما ينبت في هذا العصر الذي تنبت فيه العجائب على كل حال لهذه القاله ناس تصدوا لها والحمد لله من الأدلة على أن فقهنا ليس ذكوريا هذا البيت في البشار قالوا ولمسوا منتهوا بطبع معتبر بلذة معتاذة ولو ذكر قد يكون المس له أنثى هم, هم لا يقولون فالأحكام لا تنصبوا فقط في صالح الذكر أو على الذكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال في الاحكام العجيب هذا القضية فقه ذكوري من العجيب أن, أن يتصور ان السائل اذا كان رجلا افتي بمساله فيها توسيع واذا كان امراه افتيت بفتوى فيها تضييق والقضيه لو لو لكانت اقرب الى الحق مما ما حفظناه من الاشعار ونسيناه ايضا مما حفظنا القضاة الذين كانوا اذا تقاضى اليهم رجل خصمه امراه في الغالب كان القاضي وكان الحق يميل جهة المرأة وقد يشتد ما يلحق جهة المرأة إذا كانت المرأة حسناء قال هو بلذة معتادة ولو ذكر ومس إحليل ببطن الكفي هذا السبب الخامس هو مس الذكر قال هو ومس إحليل ببطن الكفي أو إصبع ومرأة بالخلف اختلف الفقهاء عندنا هل إذا مست المرأة فرجها ينتقد وضوءها أم لا ينتقد هذه الأسباب والقسم الثالث وهو الذي ليس بسبب ولا بحدث شيئان الردة هذه الردة تنقض الوضوء معنى من توضأ فأذن الظهر فارتد الله سلامه ثم عاود الإسلام هل يصلي الظهر بذلك الوضوء الذي كان توضأه قبل أن يرتد لا لأن الردة انقض الوضوء ولا قد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك والوضوء من جملة العمل الشيء الثاني مما ليس هو بسبب لا حدث الشك والشك عندنا في ثلاثة أشياء الشك في الطهارة والشك في النقد والشك في السبق إذا شككت في الطهارة أيقنت الحدث هذا وضوء منتقد اجماعا إذا شككت في الحدث وأيقنت الطهارة هذا وضوء منتقد عندنا خلافاً للجمهور وسياتي الكلام عليه إن شاء الله وإذا شككت في السابق منهما أنت تذكر أنك توضعت وتذكر أنك أحدثت ولكن لا تدري السابق منهما والمتأخر هذا الشك أيضاً ناقض للوضوء وهذه هي نواقض الوضوء في مذهب المالكية نعم وقال عبيد الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضا هذا اثر منقطع زيد بن اسلم متى مات سنة زيد بن أسلم إحدى وثلاثين ومئة عندكم ستين وثلاثين وعمر رضي الله عنه متى سنه ثلاثين وعشرين فزيد لم يدرك عمر زيد بن وأسلم لم يدرك عمر بن الخطابي فهذا أثر منقطع هذا أثر منقطع في هذا الأثر مسألة الوضوء من النوم هذه عرفتم مذهبنا فيها إنما الذي أزيده وهذا المذهب وافقنا عليه الحنابلة فمذهب المالكيتي والحنابلة أن ال النوم ينقض الوضوء نوم ثقيل ينقض الوضوء متلقا كيف ما كانت هيئة النائم سواء كان متطجعا ام جالسا ام قائما كيف ما كانت هيئته اذا نام نوما ثقيلا ينتقض وضوءه هذا مذهب المالكيه والحنابلة الشافعيه ذهبوا الى ان الوضوء ينتقض اذا كان نوثقلا الا اذا كان النائم جالسا فانه اذا كان جالسا ونام لا ينتقض وضوءه وضوؤه عندهم استدلوا على ذلك بحديثين الحديث الاول هو ما رواه مسلم عن انس ان رسول الله قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون نحن حملناه على انهم كانوا ينامون نوما خفيفا الشافعي رحمه الله حامل هذا الحديث على انهم كانوا ينامون جلوسا هذا الحديث يحتاج تقديرا فتوكلان وهذه بالاسباب الخلاف بين الفقهاء لان نحن قدرنا تقديرا ما هو التقدير الذي قدرناه كانوا ينامون خفيفا الشافعية تقدروا تقديرا آخر أنهم كانوا ينامون جلوسا ثم يصل يصلون ولا يتوضؤون واستدلوا على هذا أيضا بما رواه البيهقي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام قاعدا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء والجواب عن هذين الحديثين أما حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هذا حديث ضعيف لا يصلح الاستدلال. واما وأما مسلم فهذا ليس فيه التصريح أنهم كانوا ينامون جلوسا فلذلك نحن نمانع أن يكونوا ينامون جلوسا نقول ليس فيه التصريح بذلك أجابوا عن هذا قالوا نعم ليس فيه التصريح بأنهم كانوا ينامون جلوسا لكن نومهم هم جلوسا يومئوا إليه رواية أبي داود لهذا الحديث ففيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون تخفق رؤوسهم معناه هذا, معناه هذا خفق الرأس قالوا هذا لا يكون إلا, إلا من جلوس من نام مضطاجعا لا يخفق رأسه مفهوم وهذا أجيب عنه بما ذكره ابن حجر رحمه الله بأن البزار روى في مسنده باسناد صحيح عن انس هذا الحديث بي بلا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون فمنهم من يضع جنبه فكانوا يضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون الى الصلاه وهذا فيه تصريح بانهم كانوا يضعون جنوبهم ينتدون يتطجعون ثم يقومون الى الصلاه ولا يتوضؤون دل هذا على ان نوم القاعد كانوم المتطجع اذا يعني إذا ثقل نقض واذا لم يثقل لم ينقض الاحناف مذهبهم عجيب في هذه المساله قالوا الوضوء ينتقض بالنسبه للنائم الا اذا نام قائما او راكعا او ساجدا او جالسا إذا نام راكعاً أو ساجداً أو قائماً أو قاعداً هذا لا ينتقد وضوءه استدلوا بما رواه الدار قطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام قائماً أو راكعاً أو جالساً فلا وضوء عليه حتى يضع جنبه فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله وهذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين فلا يصلح الاستدلال قد يقول قائل وهل ينام الإنسان قائما؟ نام قائما هذا حدثني شيخي حافظ الجامع عبد الرحيم النبولسي حفظه الله ومتع به المسلمين لما كان, لما كان, يعني لما كان شابا يقول كانوا يصلون التراويح وكان هو يصلي خلف شيخه لأنه كان من أنبغي طلبته بذلك الوقت فيلقين شيخه إذا يعني حدث له نسيانه واعتراه ذهول في الصلاة قال في يوم الايام نحن نصلي وبجانبي رجل فإذا حس بثقل على كتف كأنه هذا هذا الإنسان هذا أمم لا قلت كانه لا من شده الثقل كانه طاجع عليه فيقول احنا نصلي وهو الثقل يشتد ويزيد قال فاردت ان يعني ما يفعله كل انسان اذا اشتد عليه ثقل ان يخفف منه قال فاملت كتفي هكذا فاذا به يسقط فهذا دليل على انه يتاتى الامر الانسان قائما ومر بالنسبه لي النوم ساجدا هذا يعني متصور مره كنا نصلي التراويح واحد بجانب واحد قمنا من السجود فمكث هو ساجدا فاشترى الامام في التشهد ولم ي يعني لم يجلس صاحبنا والله ما ظننت الا ان روحه قد قبضت في سجوده هذا يعني أنا أصليه وأقول هني الله تعالى ما أتساجد بين يدي الله هني الله قال فلما, صل... فلما سلم الإيمان حركه صاحبه فإذا به قد نام في سجوده قال أنا ما نمت منذ 48 وربع ساعة أو شيء حدى فألا كل حال هذا شيء يتأتى النوم قاعدا بنعبد البر روا في كتابه عن سنهه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال كنت افتي بأنه لا وضوء على من نام قاعدا أن كثير من الناس يظن أن من كان ممكنا لمقعدته فإنه لا يتأتى منه الحدث وهذا كان يظنه ايضا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حتى جلس بجنبي رجل في جمعة فنام فخرجت منه ريح فلما استيقظ قلت له قم فتوضا قال فجعل يحلف بالله أنه ما نام قال فقلت له قد نمت وقد خرجت من كريح فقال لي بل منك خرجت قال أبو عبيد فزايلت ما كنت اقوله من ان نوم القاعد لا ينقض وصرت افتي بان من نام قاعدا ايضا وثقل نومه انتقض وضوؤه نعم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم وهذه أحسنت إذ قرأت وأحسنت إذ قرأت كما قرات وأنا اهتبل لهذا ل أحدثك وأحدث من يسمع الآن هذه الآية تقرأتها بورش من طريق الأزرق هذه الآية حصل لك فيها مد بدل مداني للبدل أيها الذين آمنوا ورؤوسكم وعندك فيها مد منقطع ورش المد المنفصل هذا يمده إشباعا ورش طريق الأزرق والذي هو, هو الطريق الذي يقرأه به المغاربة يمده اشباعا يمده مدًا مشباعا صاحبنا لم يمده مدًا مشباعا وكذلك يفعل كثير من الناس الذين يصلون التراويح بالناس لا يمدون مدًا مشباعا وهذا لا يجوز وهذه اقولها دائما للطلبة الذين يقرأون عليه لا يجوز أن تتصرف في الروايه هذا لا تصرف منك في الروايه تقرا بورش من طريق الازرق هذا يمده مده مشبع لا بد فيه من ست حركات تمده مده مشبعا اذا اردت ان تكون امينا على الروايه التي وصلت اليك كما كان امينا عليها الذين اوصلوها اليك يقول واحد انا اذا صليت التراويح الناس يعياو بالازرق يعياو ولا ما تصليش بالازرق هذا ماذا؟ هكذا وصل إلينا وهكذا وصل إلينا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أقرأه جبريل وهكذا سمعه جبريل من رب العزه كيف تتصرف من تأجد خلف هذا شيء؟ أمانتك أن تؤدي كما سمعت لا ان تتصرف تقول خف على الناس تخف على الناس فيما هو لك في الشيء الذي أنت يمكنك أن تتصرف فيه الع... طيب هذا المد المشبع يقرأونه توسطا هو المدلم توسط إن صاحبنا قرأ رؤوسكم بالقصر هذا هذا صحيح هذا الأزرق له أيضا وجهون القصر في مد البدل لكنهم لا يقرأون به وأن الآن أخص كثير من الحمد لله الآن كثير من الطلبة ينتبهون لهذا والناس إذا وجدت قارئا حسن الصوت حسن التلاوة ولو يقرأونها بحمزة تصبر معاه لأنها تلتذ بكلام الله يقرأ قراءة حسنة ولكن اللي تيشرب ثلاثه الزلافه التحريره وجي حاس معايا انا يقول لي لا سيدي زرب ليا ما تجيش صلي بوحدك وزرب راسك اما انا اتامى تصرف في الروايه فهذا لا يحق لك وحتى من يقول لك يخفف على الناس هذاك شيء يخفف المد فيه سته دير فيه اربعه والمد اللي فيه اربعه دير فيه ثلاثه والمد فيه جوج ما نديروش ايوا نجي على الناس كاع ما نجيش وما يجيوش حتى هاد الناس ونتخفوا كاملين وما نصليوش هذا هذا ليس لك امانتك ان تؤدي كما وصلك ان تقرا هذا ورش من طريق الازرق هو هذا جاك صعيب اقرا بشي روايه خرار. عندنا 14 روايه غير في سبع 20 في 10 اقرا بشي روايه اخرى الله الروايات السهله موجوده كثيره اخرى ها هو أنا اقرا بازرق اريد ان اقرا بالاصبهاني الاصبهاني مسهل ماهل لا فيه مودود لا اشباعات لا مزيان ما وجدت أحدا أقرأه عليه الاصبهاني ماذا افعل شي كتاب فلان كيف تقرا الاصبهاني اذا وصلت لكذا دير كذا واذا وصلت كذا اعمل كذا من انت تتخذ الان هذه الروايه من, من, من اوراق من سبقك الى هذا ابتدعت في الاسلام بدعاه عليك وزرها ووزر من عمل بها بعدك الى يوم القيامه اطلب لنفسك احد ان عليه ممن قراه هو على شخصين ممن قرأ على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله الحمد لله فهذا يعني صاحبنا هذا و... هذا س... س... سبب النزول سبب <تصفيق> هذا س... سبب ال... سبب هذا الحديث لكن هذا لا يختص به وه... وهذه من كان يشق على نفسه وينصح لنفسه ليهتم بأمري نفسي أولاً. واش لإنسان تقف في المحراب؟ لماذا؟ لتخرج عما تواتر الناس وأن لا يخرجوا عليه. استد الحركة دير خير استد الحركة ما قد ديش صافي. القرآن ليس ليس لك. ليس ليس منك من هذا ولو فعل الناس هذا الذي تفعله ما وصل لا أزرق ولا حمزة ولا تشي حاجة ما يصنو إنما كانوا أمناء يقولون هذا ستة هذا أربعة هذا خمسة هذا ثلاثة هذا هنا الهمس هنا التسهيل هنا الإبدال ده اللي بغيتinta مايقد ياهقد أخفف على الناس خفف ده اللي بغيت يسويه وسمه وسميتك سميت فلان أو ده الرواية فلان هذه، ودير ناس يروا أخرى على الأقل ما تقول الأزرق إذ لو بعث الأزرق ورأى ما عليه الناس الآن ماشي أنا يقول ماشي أنا هذا نعم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 اكثر العلماء على ان فيها محذوها مقدرا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اكثر العلم أن هنا محذوها مقدرا قدره الإمام مالك وزيد بن اسلم ومحمد بن مسلمة وغيرهم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم لماذا قدروا جمهور العلماء قدروا تقديرا آخر يقولون إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم لماذا قدر زيد بن أسلام هذا التقدير من النوم لتنتظم الآية الأحداث كلها تقرير الآية على هذا التقدير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم واي و... او جاء احد منكم الى من الغائط هذه الان اذا قمت من النوم او جاء احد منكم الى من الغائط هذه جماعه الاحداث الصغرى واي كنتم جنوبا فتطهروا هذه جماعه الحدث الاكبر فعلى هذا التقدير تجمع الايه الاحداث كلها على التقدير الاخر اذا قمتم محدثين فهذه حينئذ هذا التقدير خلاص جامع لكن بعض العلماء رأى أن لا تقدير في الآية أصلا ما معنى هذا الكلام إذا قلت لا ليس في الآية تقدير إذا قلت ليس في الآية تقدير معناه أن كل من قام إلى الصلاة وجعلها للوضو لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا لا تقدير قال بعض العلماء لا تقدير لا محذوف هنا معناه إذا قمت إلى الصلاة توضأ سواء ان كنت محدثا ام على طهاره اذا قمت الى الصلاه فتوضا وهذا يروى ان علي بن ابي طالب كان يفعله وقال محمد بن سيرين كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاه لكن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاتين بوضوء واحد من ذلك ما رواه ابو داود عن بريده ابن ابي برده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاه فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر لقد فعلت, فعلت فعلا يا رسول الله ما كنت تفعله فقال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر عمدا فعلته ليبين أن ذلك الذي يدل على ظاهر الآية من أن على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز أن يصلي الصلوات بوضوء واحد وقد روى الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شات ثم صلى ولم يتوضأ معناه توضأ بالوضوء قبله وقد استقر الإجماع على أن ليس على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ بل إذا كان محدثا توضأ وإذا كان على وضوء فليس عليه أن ينشئ وضوءا جديدا نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شاهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين